والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات معين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وعباريق وكأس من معيين. في فرنسا السنة اللي فاتت في المؤتمر اللي في ليوبيرج كنت بلقي محاضرة طلعت من المؤتمر لقيت مجموعة شباب مصريين سلموا عليه قالوا الشيخ احنا تربى في فرنسا وتربينا هنا وحياتنا كلها كورا تيري ترهن ليون والمسيوا وقضيعين مش عارفين حاجة عن الاسلام ومعانا اصدقاء يهود واصدقاء نصارى وبعدين احنا المصريين بنحن دايما لرمضان وللجامع اول ما بيخش علينا رمضان دخل رمضان فبدأنا نصلي الترويح فكان في واحد من الاصدقاء اليهودي بيقف برا يشبك ايده ويعد علينا فجى واحد من المصريين دماغه لسعه شوية وقال له خش عم الجامع معانا قال له يهودي جوش قال له كله بتاع ربنا عم بس فدخل المسجد وبعدين حط اليمين على الشمال وبدأ يقلدنا وبعدين لما ركع قاعد يبص علينا كده وبعدين ركع زينا وبعدين لما سجد لم يرفع رأسه من السجود بيقول لنا شايفه أحس ان هو بدأ يعيط قمنا الركع التانية والإمام طول وأطال القراءة والركوع وهو ساجد لسه سجدنا وهو ساجد خلصنا الصلاة وهو ساجد بسحبه من أفاه وقوله ابني مالك ولقيته مغرق الدنيا من العياط يقول لي اخي حرام عليكم ليه ما قلتليش ان دنكم فيه سحر اسمه السجود ليه ما قلتليش ان فيه سعادة ان فيه راحة انا محروم من السعادة طول السنوات دي ازاي ما قلتليش كلام ده وقف في الجامع يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ربي اني لك عدت من سراب فيه وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت فإذا أبكي أراها عم مما بكيت هي نفسي وهي شيطان دامت لكم هذه المادة من منتدى احلى حياة <تصفيق>